الموقع الرسمي ل ف ض ي ل ة الشيخ, الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله يقدم لكم هذه لكم لكم هذه الحمد لله رب العالمين الأمين بهديه يوم والدين أيها في واستقام الحمد اهتدى دواخل لكم والسلام ومن الجمع المستمعون الكرام مجاهل لله الصلاة على رسول الله الأمين وعلى آله على إلى النفس البشرية هذه وأصحابه بسنته شرعه واستنى رب وأغوار منعطفات ومنعرجات مساحات وذكريات مشاعر م ت ق ا ط ع ة حزن وفرح بكاء وضحك بغض وحب أ ل م و أ م ل في ان واحد إ ن ه ا نفس م ح م ل ة و م ث ق ل ة تتراكم فيها ا ل أ ح د ا ث وتتجمع فيها المواقف و أ ق و ل بكل ص ر ا ح ة لقد اكتشف ا ل إ ن س ا ن مجاهل ا ل ط ب ي ع ة وبعض أ س ر ا ر الكون لكنه عاجز عن اكتشاف مساحات وفراغات في مجاهل النفس ا ل ب ش ر ي ة لقد استطاع ا ل إ ن س ا ن أ ن يغوص في أ ع م ا ق البحار و أ ن يخترق الفضاء ولكنه عجز أ ن يفهم هذه النفس ا ل ب ش ر ي ة ا ل م ت ق ل ب ة المعقده ة تخيلوا تخيلوا معي تخيلوا عالما ف ذ وفيلسوفا مفكرا أ و مخترعا مشهورا يموت منتحرا أ و تنتهي حياته في م ص ا ح ت ل ل أ م ر ا ض ا ل ع ق ل ي ة و ا ل ن ف س ي ة أ ك ر ر دائما ولن أ م ل هذا اكتشاف كوامن النفس ا ل ب ش ر ي ة و ا ل س ي ط ر ة على انفعالاتها وانحرافاتها لا يكون إ ل ا بالوحي أ ل ا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ونفس وما سواها ف أ ل ه م ه ا فجورها وتقواها قد أ ف ل ح من زكاها وقد خاب من دساها سأتحدث عن دائم من أدواء النفوس وهو وعلى وعلى الإنسان الإنسان أدواء مهانتها فحملها دائم يدل ويدل عن على وعلى ضعفها وعلى على من إنه كان صغرها وهو جهل ظلوما جهولا س أ ت ح د ث عن الكبرياء والتعاظم ه ي ا ذ ا بالله إ ن ه يدل على صغر النفس ويدل على ضعفها ويدل على جهل ا ل إ ن س ا ن بحقيقته أ ن يرى نفسه اكبر ل وافضل ل ت ك ب ر يرى أن ن س ه أكبر أ و ف من غيره العجب والكبر العجب م ق د م ة الكبر والفرق بين العجب ب أ ن من أ ع ج ب بشيء تكبر به فهو مدخله فمن فعل ا ل ط ا ع ة و أ ع ج ب ت ه يمكن أ ن تكون سببا في أ ن يتكبر و أ م ا العجب غ ر ر و ا ل والكبر والغرور و أ م ا الغرور تجاهل الحقائق و ا ل ا خ ت ر ا ر بالظواهر الكبر من أ خ ط ر أ د و ا ء النفوس وعلا لها أ و ل ا ل أ ن ه سبب عن ا ل إ ع ر ا ض عن ا ل ط ا ع ة ت أ م ل و ا معي هذه ا ل آ ي ا ت و إ ذ قلنا ل ل م ل ا ئ ك ة اسجدوا ل آ د م فسجدوا إ ل ا إ ب ل ي س أ ب ى واستكبر وكان من الكافرين قال ا ل م ل أ الذين استكبروا من قومه لا يريدون الحق الحق يقيدهم و الشر يمنعهم ا ل أ ه و ا ء و ا ل ح ض و ظ و الشهوات لا يريدون التقيد به س أ ص ر ف عن آ ي ا ت ي الذين يتكبرون في ا ل أ ر ض بغير الحق و إ يروا كل آ ي ة لا يؤمنوا بها و إ يروا سبيل الرشد لا ي ت خ ذ و ه سبيل ا هذا هو السبب ي ج ع ل ك ت ع ر ض عن الحق و أ ع ظ م و ا ذم للكبر أ ن المتصف به متشبه ب إ ب ل ي س اعوذ بالله الرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وجد رجل ي أ ك ل بشماله ف قال لا و كل بيمينك ق ل ل استطيع أ قال لو لا استطعته فشلت يد الرجل وما استطاع أ ن يرفعها إ ل ى فيه قال ما منعه إ ل الا ا ك ب ر ل ت ك ب ر أعوذ الكبر ت صعب استكبار في ا ل أ ر ض ومكروسي ء و ل ا ي ح ي ق ا ل م ك ر ا ل س ي ء إ ل ا ب أ ه ل ه إ ن ه م إ ذ ا ق ل ل ه م لا إ ل ه إ ل ا الله يستكبرون ويقولون إ ن لا ت ا ر ك و اريحتنا ل ش ا ع ر مجنون وقال ربكم م د ع و ن ي استجب لكم إ ن ا ل ذ ي ن يستكبرون عن عبادتي أ س و أ أ ن و ا ع ا ل ت ك ب ر أ ن ت ت ك ب ر على أ و ا م د الله و أ ن ت ت ك ب ر بعد ذلك على خلقي و عباد الله ثانيا من ت أ م ل ا ل ق ر آ ن و ق ر أ ا ل س ن ة وجد أ ن من أ ع ظ م أ س ب ا ب العذاب التكبر لا يستنكف المسيح أ ن يكون ع ب د لله ولا ا ل م ل ا ئ ك ة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم اليه جميعا خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وحتى عدم التوفيق ب ا ل م ن ا س ب ة ويوم حنين إ ذ أ ع ج ب ت ك م كثرتكم فلم تغن ي عنكم من الله شيئا يا سلام شوف ا ل ق ر آ ن تحكى لنا حيات ك ث ي ر ة خلاص وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره شوف التكبر ذا أ ن ا أ ع و ذ بالله من أ ن ا أ ك ث ر منك مالا و أ ع ز نفرا ودخل جنته اقرا ذلك في صوره الكهف وهو ظالم لنفسه قال ما أ ظ ن أ ن تبيد هذه أ ب د ا وما أ ظ ن ا ل س ا ع ة ق ا ئ م ة ولا ان رددت إ ل ى ربي ل أ ج د ن خيرا منها منقلبها و أ ح ي ط بثمره ف أ ص ب ح يقلب كفيه على ما أ ن ف ق فيها الهلاك م في ا ثالثا الكبر مفتاح الشرور ن بل هو م ب د أ ا ل أ خ ل ا ق ا ل ر د ي ئ ة كلها لذلك قال صلى الله عليه وسلم من اوتي جوامع الكلم لا يدخل الجنه ة من كان في ق ل ب من ث ق ا ل جرة م كان ب ر و ه ذ رواه والله يخوف الله الحديد القلب لا ا مسلم على يدخل يكتب ج ة من كان في قلبه مثقال جره ة رواية من الأحمد والمنذر من كان كبر ب وفي في ق من كبر كبه الله على و ك ه في النار يوم ا ل ق ي ا م ة حول ولا ق و ة إ ل ا بالله ولا يدخل ا ل ج ن ة من كان في قلبي خ ر د ل ة من كبر ا ل ج ن ة من أ ع ظ م أ س ب ا ب دخول ا ل ج ن ة ا ل أ خ ل ا ق والكبر عدو ا ل أ خ ل ا ق الفاضله حول ولا ق و ة إ ل ا بالله رابعا الكبر يؤدي إ ل ى الرياء والمظاهر والتزين للخلق بين قوسين ا ل ب ب ا ر نعيب زماننا والعيب فينا وما لزماننا عيب سوانا ونهجو ذا الزمان بغير ذنب ولو نطق الزمان لنا هجانا فدنيانا التصنع والترائي ونحن نخادع من يرانا وليس الذئب ي أ ك ل لحم ذئب و ي أ ك ل بعضنا بعضا عيانا لبسنا للخداع مسوك ض أ ن فويل للمغير إ ذ ا أ ت ا ن ا فبالتالي ا ل ع ز ة إ ز ا ر ي و الكبرياء ندائي هكذا يقول تعالى في الحديث القدسي فمن نازعني فيهما قصمته بداء الموت ولا ابالي والقيته في جهنم يا سلام أرسل لم يقول مات هو بريء من الكبر والغلول والدين دخل الجنه اي والله لو متى ما علي الجن و متى ماكشا ليك حاجه من ناس بدس من الحكومه بدس من الغلول من الكبر دخل الجنه يا سلام ا ل ق ا و ل عجب المرء بنفسه أ ح د حساد عقله عجب المرء بنفسه اي ل م ر ء بنفسه أ ز و ل ه كيف عمل ع ب ا د ة عمل ح ا ج ة كيفته واعجب بيها وحس نفسه انه زي ما ا ا تقوله ل ب د راسه ج ة ر كبر أ ح د حساد عقله إ ع ج ا ب ك بنفسك حسد عقلك ل أ ن العقل السليم يقول لك أ ن ك مليء ب ا ل آ ف ا ت والنقائص ندخل في ا ل أ س ب ا ب ما هي دواعي الكبر لين نتكبر اما ل ي مال زور عنده مال كثير بتكبر على ا ل ناس اللي ما عنده مال طبعا الشكله ص ل ى اللهم عليه ل و س قال أ س و أ التكبر تكبر الفقير ث ل ا ث ة لا ينظر الله إ ل ي ه م ولا يزكي ه و ق ي ا م ه كذا منهم ق ا ل ش ن و قال وعائل مستكبر فقران ورافع اخرته فيشنو هذا هذا غريب وشيخ زاني واحد بعد ما ك ب ر و ش ه و ة تبدا تموت يمشي يزني وملك كذاب ملك كذاب رئيس و يكذب على الناس انت رئيس بتكذب ليه أ ز و ي بتكذب عشان يدخر ل من م أ ز ق انت ليه خليت تكذب, تكذب على أ م ة ك ا م ل ة ديال ث ل ا ث ة عذاب أ ل ي م ثانيا النسب واحد ن س ب يقول ك أ ن ا ن سبحر تكبر بو على الناس لا يجوز لينتهن اقوام عن الافتخار ب آ ب ا ئ ه م أ و لا يكونن و أ ه و ن عند الله من الجعلان طيب أ و منصب واحد الله دا منصب ي أ خ ذ منصب د ب ش ي ل منك ب ا ك ر وسوشنه او واحد عنده ق و ة ب ت ك ب ر به ا ل ق و ة ستنهار واحد عنده ضعف كويس القوه ستنهار إ ل ى ضعف واحد عنده جمال واحد او واحد عندنا جمال يتكبر وكذلك العلم والشهادات عنده ومنصب ويقول م ن ص ب ودكتورة و لك تكبر, تكبر لي انت بقيت دكتور من يومك وانت الدكتور الوحيد في الدنيا وياخي العلم كان ما هذبك معناه ما عنده ق ي م ة طيب هل في ا ل م ج ت م ع في تكبر انا ساتكلم ليكم عن بعض الصور اللي لاحظتها فيها تكبر ص و ر ة ذكر ا ل ق ر آ ن ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الارض مراحل م ش ي ت المختال وحتى مشيته فيه مشيت ر ف ع ن خ ر ت فوق وماشي دي صوره التكبر ا ل ص و ر ة ا ل ث ا ن ي ة التكبر باللسان ب ا ل م ف ا خ ر ة وذكر محاسن النفس ثالثا بطر الحق وغمط الناس كما قال الرسول معرف التكبر قال الرجل يحب أ ن يقول ثوبه حسن واحدان ونعله هذا ما قال هذا ما حسن بس تكبر تكبر الكبر الكبر بطل الحق وغمط الناس بطل الحق إ ن ك انت ترد الحق ق و ل الحق الحديث واضح بطل الحديث ولكن من مجموعه ومن ا و ل ه وكلامنا ما راكب عدلو ومن م ت أ ك د ياخذ الحديث للايه تتكبر على كلام الله وعلى كلام رسول الله لا ا س تكبر وغمط الناس يحتقرهم ا وزرائهم كيسوا ب ع م ل الناس كويس لكن بينه و بين بنفسه ي ن يكون محتقرون ب ج و ده متكبر ي ا أخي أعوذ بالله أ ع و ذ بالله يبدو أ ن الوقت قد سرقنا كيف نحارب الكبر في نفوسنا أ و ل شيء أ ن تعلم أ ن الذي أ ع ط ا ك سيسلبك المال رايح الشهادات بتروح أ ي ح ا ج ة بتروح اثنين أ ن تتعود أ ن تجلس ممن هم أ ق ل منك في المناصب أ ن ت المدير、أي. الغفير خليه ي ق و ل معك السواق بتاعه خليه ي ق و ل معك اتعلم أ ن ك تكون إ ن س ا ن حارب نفسك حارب ح ظ و ظ ة حارب أ ه و ا ء نفسك ثالثا قاطعوا كل متكبر اي ذنب تكبر قاطعوه و ا ن ص ح و ا و ا س ج ر و ا ورابعا ا س أ ل ربك تحسين أ خ ل ا ق ك و أ ن يبعد و أ ن يصرف عنك هذه ا ل أ خ ل ا ق ا ل س ي ئ ة ف ك و ن بذلك قد وصلت إ ل ى ن ه ا ي ة ا ل ح ل ق ة إ ل ى أ ن أ ل ق ا ك م في ح ل ق ة ق ا د م ة أ س ت و د ع ك م الله الذي لا تضيع ودايعه والسلام عليكم و ر ح م ة الله وبركاته